ف س ي ر ة النبي صلى الله عليه وسلم أ ع ظ م من هذه المساحات التي نتكلم فيها س أ ق ف في هذه ا ل ع ج ا ل ة مع صدقه صلى الله عليه وسلم نعم أ ص ل ا لا يؤثر في الناس إ ل ا صادق يجب أن يسمى محمد منقذ البشرية وفي رأيي أنه لو تولى أمر العالم اليوم أن أنه أمر منقذ مشكلاتنا محمد العالم تولى حل لوفق لو في بما يؤمن السلام و ا ل س ع ا د ة التي ي ر ن البشر إ ل ي ه ا برناتشو صدقه صلى الله عليه وسلم في أ م و ر أ و ل ه ا رسالته ص ا د ق ة ونبوته ص ا د ق ة ولذلك هو الصادق المصدوق الصادق في أ ق و ا ل ه المصدوق من أ د ب ا ع ه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 وبيفجر ب ي ك ذ ب يعمل الغلط ويدسه ي س أ ل ه يقول انت عملت كذا يقول له لا ما عملت كذا يججر ر بعضه و بعضا فهو جاء ب ر س ا ل ة تحث وتقدس الصدق ثالثا من صور الصدق في حياته صلى الله عليه وسلم أ ن ه حارب الكذب المؤمن يزني والمؤمن يسرق ولكنه لا يكذب بالله ا ل آ ن الكذب في ح ي ا ة المسلمين كثير قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في حديث ع ا ئ ش ة في المسند من قال لطفل ه ا ك ذ وضم يده ولم يعطه شيئا كتبت له عند الله ك ذ ب ة شفره و صلى الله عليه وسلم كيف فعلا صادق ومصدوق والصادق ا ل أ م ي ن و أ ص ل ا ما شاءت مع بعض افزوا الماء أ م ي ن يكون صادق ما عدم ا ل أ م ا ن ه ما ك ذ ب ت قال شنو ما دسلي حاجات الناس و بغتسل ا ل ذ م ة دام الكذب ن ف س ه و أ ي ز و الصادق بتلقاو أ م ي ن تتلازم هذه الصفات جاء ن س و ة إ ل ى النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و جلسنا عنده فدعهن ا للطعام هو يعلم أ ن ه ن جائعات فقلنا لا نريده هم دائرات قال لا تجمعن جوعا و ك ذ ب ا يعني ح ص ل وزوج قال لك فطرتا طبعا السؤال ش ي ء ا اي نعرفه ش ي ئ لكن لو ما فطر يقول لاي فطر في ناس طبعا ح س ا س ي ة يقول لاي ف ط ر ت د ه كذب يدخيل قالوا يا رسول الله اذا اشتهى احدنا الطعام وقال لا اشتهي يكون كذبا قال ما من شيء يكتب حتى تكتب ا ل ك ذ ب ة ك ذ ب ة و ا ل ك ذ ي ب ة ك ذ ي ب ة ا ل ك ذ ب ة الصغيره يكتبون الملائكه ك ذ ب ة ص غ ي ر ة رابعا صدق اقواله صادق في اقواله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 و أ ش ا ر إ ل ى فيه ا ل ط ا ه ر ة ا ل ش ر ي ف ة خامسا صدق المواقف صادق في مواقفه كيف مواقفه خروجه من م ك ة سماه ا ل ق ر آ ن مخرج صدق ودخوله ا ل م د ي ن ة كان مدخل صدق ولذلك يعني جاء أ ن ه يعني طلب من الله عز وجل أ ن يخرجه مخرج صدق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 صلى الله عليه وسلم كان قد أ ه د ر د م عبد الله ا بن سعد ا بن أ ب ي ا ل سرح رضي الله عنه ل أ ن ه كان مسلم وارتد فهم ر ا ل ه بقتله وهو أ خ لعثمان رضي الله عنه من الرضا ع ة فجاء به عثمان ودخل به في مجلس و ل ل ف ا ج أ ان ل ب يسلم في المجلس هو جالس ليقبل توبته وللفا جالس م س ا ف ة ط و ي ل ة ي ط أ ط ئ ر أ س ه وذل جراسه و ك ح ه د بعد ف ت ر ة قبل توبته و الحمد لله حسن إ س ل ا م عبد الله بن سعد بن بصره و مات في ص ل ا ة الفجر ساجدا لله فبعد م ن ت ه و و مضوا قالوا يا رسول الله أ ط ل ت قال أ ر د ت أ ن يقوم أ ح د منكم فيقتله قال و ا هلا اشرت إ ل ي ن ا بعينك كانت اعمدنا إ ش ا ر ة بتحت تحت نقوم نقتله قال ما كان لنبي أ ن تكون له خ ا ئ ن ة أ ع ي ن نحن نود أ ن نكون من خلال هذه الحلقات امتدادا